ف ص موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ك ف و ا فطبع الله ى ق و ب م فهم ل ا ي ف ل ح و ن ى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 و َ إ ِ ذ َ ا قيل َِ لهم َُْ ت َ ع َ ا ل َ و ْ يستغفر ََِْْْ لكم َُْ رسول َُُ الله َِّ لووا ََ رؤوسهم َُْ و َ ر َ أ َ ي ْ ت َ ه ُ م ْ يصدون ََُ وهم َُْ مستكبرون ََُُِْْ سواء ٌََ عليهم ََِْ ا أ َ س ْ ت َ غ ْ ف َ ر ْ ت َ لهم َُْ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 أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ت ل ه ك م و ر م ك م و ل ا أ و ل ا ل ن ا و ل س ي أ و ل ا د ك م عن ذكر الله و م يفعل ف ذلك أ و ل ئ ك ه م النابلسي خ ا س ر و و و أ ن ف ق مما رزقناكم من ق ا ا ت ي أحدكم ل م و و ت ف ي ق ل رب ل و ل الاسلاميه أخرتني إلى قريب فأصدق لفضيله الدكتور محمد راتب ل النابلسي